بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ وَالرُّجَزَ فَهْجُرْ وَلَا تَنْتَسْتَكْفِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُظِرَ فِي النَّاقُورَ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ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 124. فقتل كيف قدر 125. ثم قتل كيف قدر 126. ثم نظر 127. ثم عبس وبسر 128. ثم أدبر واستكبر 129. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 120. إن هذا إلا قول البشر 121. سأصليه سقر 122. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر 124. لو لواحة 10. عليها تسعة عشر 11. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملايكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين, ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتابا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 124. والصبح إذا أسفر 125. إنها لإحبى الكبر 126. نذيرا للبشر 127. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 128. كل نفس بما كسبت رهين 129. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مَا سَلَكَ خُم فيِي سَقَ قالوا لَم نَكُ مِنَ الْ المصَّين وَلَ نكُ نُطعِم المِسكين وَكَّ نَخُضُ مععَ الْ الخَضين وَكَُّ نُكَذِّرُ بيَوْومِددين حتىَتَانَ لَقين فَمَا تَ فَعم شَفعَةُ